أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا, inna nubashruk bi ghulam, inna nubashruk bi ghulam, nismuhi yahya, lmn jallahu min qablu قال رَبِّ أن لا يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيماً قالك ذلك قال ربك هو علي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلِي أَيَّهُ قَالَ آيَةٌ كَأَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَتَلَاثَ لَيَالِ سَوِيَّ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا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 قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزِّي إليك بجذع نخله تساقط عليك رطباً جلياً فكُلِّي وشربي وقري عينا فَإِنْ مَا تَرَىٰ نَمِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي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 قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَ بَنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ سُبْحَانَهُ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه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 Lakin zâlimlere günün bir zılları var ve onları günün hırsı izah eder. İtiraf ederler نا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه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 يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم ر رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا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 إنه كان صادق الوعد وكان رَسُولًا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إِهُ كانَانَ صِّقًا النَّبِي وَرَفَعنَهُ مَ كانَانَ عَ أُلائكََّينَ أَمَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنَ النَّ مِنَ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 فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحاً إلا من تاب وأمن وعمل صالحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنة عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب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 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 ثُمَّ لَنَسَعًا مِن كُلِّ شِيعَةٍ ثُمَّ لَنَسَعًا مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمَا شَدَّ عَلَى الرَّحْمَنِ اعْتِيَاءَ ثُمَّ فَإِنَّنَا أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أولى بِهَا صِلِيًّا وَإِنَّ مِنْكُمْ وَارِدُهَا وَإِنَّ مِنْكُمْ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ك حتما قضية، ثم ننجي الذين التقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تُتلى عليهم آياتنا في جناتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم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 فسيعلمون من هو شر مكناه وأضعف جنده ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما تدّار أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهَا وَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن خذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدّا لقد احصاهم وعدهم عدّا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الداع. اللهم اجعلنا منهم. <تصفيق> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان